wa qalat isruja alayhin wa qalat isruja alayhin fa lam ma وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذليلتني فيه ولقدرته عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره لا يسجن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن نَأْصِبُ إِلَيْهِ إِنَّا وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ مَا بَثَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَا يَسْجُنُونَهُ حَاشِ ٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق طَيرُ مِنْ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَال لَّا يَأْكُلُ مَا طَعِمْتُمْ lanabbu kuma bita'ilhi qabla an ya'tiyakuma dhalikum mimma 'allamani rabbi in ni ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون